يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إما نبشرك بغلام اسمه يحيى. إما نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا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 فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت لسيا منسيا فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزع النقلة تساقط عليك رطبا دنيا فكلي واشربي وقذي عينا فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا فقول إن نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان أبوك رأى سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صديا قال اني اعبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبرا شقيا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 إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يودعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا مبيا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 قَوِيًّا أَقُودَ وَكُلًا دعلنا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أقاه آرون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا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 أولئك الذين أمعنا الله عليهم من المبيين من المبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية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 ويقول الإنسان أيذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أما خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرن هم قولدان مجثيا ثم لننزعن عن من كل شعبه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صريا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 أي فريقين خير مقاما واحسن نديا وكم اهلكنا قبلهم من قوم هم احسن اثاثا وريا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا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 ألمت تر أرسلنا الشياطين أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ادى فانما يسرناه بلسانك فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا وَتَـمَّ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ